صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا البلاء العظيم الذي أحاط بها فأحاط على إثرها بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحاط بالأمة قاطبة يومئذ والذي قصد من ورائه أعداء الأمة والمنافقون أن يهدموا هذا الرمز الأكبر وأن يطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في اللقاء الماضي طرفاً من هذا الحديث حديث الإفك الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن شوخه الأربعة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وألقمة بن وقاصن الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة كلهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها مع وإنه أراد سفرا في غزوة من الغزوات فأقرع فخرج سهمي فخرج بي مع فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحمل في هودج على بعير قالت فذهبت أقضي حاجتي وآذن وآذن مناد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فذهبت أقضي حاجتي فرجعت فإذا عقد لي من جزع ظفار لم أجده معي قالت تحسست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد سقط مني فذهبت أبتغيه وحبسني ابتغاء فرجعت فإذا القوم الذين يرحلون لي بعيري قد حملوا هودجي ووضعوه على البعير وهم لا يشعرون به وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم ولم يهبلهن اللحم فحملوا الهودج وانصرفوا فرجعت فإذا العقد في موضع الجمل فجلست موضعي وقلت يفقدني النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع فيأخذني وبينما أنا كذلك غلبتني عيني فنمت وكان الصفوان بن المعط بن المعط السلمي ثم الذكواني وراء الجيش، ف يعني مشى بالليل فسرى وأسرى بالليل وأصبح عند رأسي، أصبح أمامي، فلما رأني عرفني وكان يراني قبل الحجاب، فلما عرفني استرجع، تقول فاستيقظت من استرجاع. لما قام وقال إنا لله وإنا ليه راجعون هذه عائشة قالت لم أسمع منه إلا استرجاعه إلا قوله إنا لله وإنا ليه راجعون فاستيقظت فلما عرفني استرجع وتقول لا والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه شيئا غير استرجاع ثم وطئ على يد البعير فأنا وركبت ومضى يقود بي البعير حتى أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد يعني أوشكوا أن يبلغوا المدينة وأدركناهم وهم مغرون في نحل الظهيرة فلما جاءت على هذه الهيئة جاءت على بعير يقوده صفوان بن معطل وصفوان لم يكلمها قط ولم ينظر إليها أصلا كما قلنا تقديرا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم واحتراما له ولأن هذه عادتهم من العفة تقول فلما دخلنا هكذا وقع في من وقع وتكلم في من تكلم وهلك في من هلك وكان الذي تولى كبر هذا الحديث الإفك يعني عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إلى هنا تكلمنا في اللقاء الماضي فتقول رضي الله تعالى عنها فقدمنا المدينة ولبثت شهرا ولا علم لي بشيء والناس يفضون في حديث الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ولا يريبني في وجعي لما دخلت المدينة مرضت رضي الله عنها قدرا ولم تكن سمعت أصلا بهذا الذي يقال عنها ولم يبلغها منه شيء لكنها مرضت شهرا تقول ولا أشعر بشيء ولا يريبني في وجعي هذا أني أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي وكان صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بأهله ولا سيما عائشة فإنها أحب الناس إليه حديث عمر بن العاص لما, وله لما أسلم عمر بن العاص وولاه شصال على غزوة ذات السلاسل ظن عمر يومئذ أنه صار أحب الناس إلى قلب رسول الله فسأله قال رسول الله من أحب الناس إليك وتصور أن يقول له النبي عمر بن العاص رضي الله عن عمر فقال له عائشة قال ليس عن هذا أسألك من الرجال قال أبوها قال فسكت عمر رضي الله عنه وعلم أن الأمر بعيد وأن هناك من من يسبقه في هذا القائمة المشرفة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عمر مدفوعا عن رضا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له أيضا وقد مات وهو عنه راض فكان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا جما وكان يرفق بها جدا بلغ من رفقه بها أن قال لها يوما إني لا أعرف إذا كنت عني راضية أو كنت علي غض وهذا المأل الإنسان لا يكلف نفسه متابعة رضا أحد إلا إذا كان يحبه ويقدره لو شخص مش فارق معه مش تفرق معه حاجة يحبه يكرهه يبزعلان غضبان راضي مش راضي براحته لكن المر إنما يتعهد رضا من يحب فالنبي يقول لأعِيش رضي الله عنها إني لا إذا كنت عني راضية وإذا كنت عليه غضب بأبه وأمي صلى الله عليه وسلم وما يضره غضب عائشة وما يفيده عند الله أمر لا يضر ولا لا ينفع ولا يضر ولكنه حب وود وحسن عشرة لما الذي يضر وينفع حبه صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا مع استغنائه عن هذا الأمر وعدم فائدته له أو ضره له يتكلم به مع عائشة. تدليلا لها على عظم مكانها في قلبه صلى الله عليه وسلم فتقول له كيف ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فيقول إذا كنت عني راضية قلت بلا ورب محمد نعم ورب محمد لا ورب محمد وإذا كنت عني علي غاضبة قلت لا ورب إبراهيم بلا ورب إبراهيم فقالت والذي بعثك بالحق ما أهجر إلا اسمك أنا في الحالتين أحبك ومشغوفة بك ولكن عندما أغضب أهجر اسمك أذكر اسم أبيك الذي هو أقرب الناس بك شبها إبراهيم عليه السلام فهذا اللطف الشديد منه صلى الله عليه وسلم كان يتعاظم ويزداد عندما تمرض عائشة رضي الله عنها لكن هذه المرة تمرض عائشة شهرا والنبي ليس في ذلك اللطف المعهود حتى يعني هذا الأمر يشككها ويريبها فتقول ولم أكن أشعر بشيء في مرض هذا وما كان يريبني إلا أن لا أجد ذلك اللطف الذي كنت أجده منه حين أجتكن تقول إنما يدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيفتيكم كل الذي كان يصنعه في هذا المرض بعد رجوعه من هذه الغزة وبعد ما سمع كلام أهل الإفك كان لا يزيد على أن يدخل عليها الدار فيقول السلام عليكم كيف تيكم ويسألها من معها من أهلها يقول كيف تيكم وتيكم اسم إشارة للبعيد يعني كانوا يقول عمل إيه من بعيد كده هذا اسم إشارة للبعيد مش للقريب فهذه العبارة مقلقة وكانت يعني تقلق عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فلم يكن يعني يزيد على أن يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر ومش يعني مش فيش حاجة من أقول في حاجة ما سمعتش حاجة خلص بقلت لعله مشغول بشيء لعل هناك ما يزعجه لعل هناك أمرا يعني يغضبه لكن ما أتوقع أبدا أن هناك شيء يتعلق بي شخصيا هو الذي يفعل كل هذا بقلب النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى نقهت حتى بدأت أتماثل للشفاء فخرجت مع أم مصطح ابن أثاثة, ابن أثاثة قبل المناصع المناصع هذا مكان كانوا يخرجون إليه خارج المدينة يقضون فيه حاجتهم تقول وكان متبرزنا كان موضع قضاء الحاجة وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل طبيعي هم أصل ما كانوش كثيرا كما سبق في أول الحديث وكنا نأكل العلقة من الطعام كان النساء لسه خفاف لم يعني يثقلهن, يثقلهن اللحم وإنما كنا كن العلقة من الطعام يأكلوا أكل خفيف جدا ولهذا لا يسمن وعليه لا يط... يعني لا يط... يضطرون إلى قضاء الحجة كثيرا فيخرجنا إلى قضاء الحجة مرة بالليل كل يوم مرة واحدة بس لخلة الأكل فتقول فخرجت أنا وأم مصطح ابن أثاثة قبل المناصع وهي متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف في بيوتنا قبل أن نتخذ في البيوت حمامات وكان شأننا شأن العرب الأول وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا كان العرب يأنفون هم يخلوا الحمام في البيت حتى لا يؤذيهم ذلك وكانوا يعملوا برا خالص في الصحراء يروحوا بعيد فتقول كنا ساعة إذن على أمر العرب كانش عندنا حمام في البيت أه تقول أه فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنته أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب تقول فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح وهي ماس يتكابلت أم مسطح وكان شأن العرب إذا عثروا لما يتكابلوا يدعو بالتعاسة على من يبغضون يقولوا تعس فلان تعس فلان يدعو على أي حد مديئين منه ولهذا لما, دخل... لما دخلوا في الإسلام كان أحدهم إذا عثر يقول تعس الشيطان لأن الشيطان أداء شد عدو لنا فنهاهم النبي عن هذا وقال إذا عثر أحدكم فلا يقول تعس الشيطان فإنه يتعاظم وينتفخ ويقول صرعته بقوتي ولكن لكن فليقل بسم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأم مسطح أول ما تلعبكت كده واتكعبلت قالت تعسى مصطح يعني ده مدايقة ده دي أم ومدايقة منه أول إيه فقالت لها عائشة بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرا ما لك هكذا ليش تشتمين ابنك وهو ليست رجلا عاديا إنما شهد بدر من أهل بدر هؤلاء من أعم من من من أكابر أصحاب النبي ولهم من قبة عظمى حتى أنه لا ينسب أحد إلى غزوة إلا إلى بدر يعني ما نسمع أن فيه أوحد وأحزاب وخندقي وهكذا إطلاق وتهبوكي ومؤتوي لا ترون هذا موجودا لا ينسب أحد إلى غزوة يعني إلا بدرًا فإن من حضرها نسب إليها فيقال فلان البدر لعظم هذه الغزوة لكثي الفيصل هي يوم الفرقان الذي فارق بين الحق والباطل، فتقول وأهل بدر لهم خاصية في بين بين الناس يعني، فتقول عائشة له بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت لها أم مسطح أي أنت وهنت هذا عبارة من عبارات النداء عند العرب فيها شيء من الترقيق يعني واللطخ تقول لها أيها أنت يعني كأن تقول يا بنيتي ولم تسمع ما قال أما بلغك ما قال مصطح وكما قلنا مصطح كان من وقع في حديث الإفك كان من أعاد هذا الكلام مصطح وحملة وحسان ورأس الكو ورأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلون فقالت لها أمه أو ما سمعت ما قال قال قلت لها وما قال قال إيه فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فزدت مرضا على مرضين كانت لسة خلاص بلأت تفوء وتنقه من مرضها فلما سمعت هذا الحديث الذي يجري ويقال عليها وهي أشرف الناس على الإطلاق تقول فزدت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما هي العادة زعلان ثم قال كيف تيكم برضو إشارة من بعيد كذا فقلت له أتأذن لي رسول الله أن آتي أبوي أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبي قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قلت رح أسأل أبو يا أمي قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس الناس بتقول إيه هذا الكلام حقيقي؟ ده ممكن حد يقوله ودائما الإنسان الطيب الطاهر العفيف لا يتوقع أبدا أن أحدا يمكن أن يفتري دائما فكر الناس كلها زي محترمة طيبة وهكذا فلم لا لا لم تكن تسيء الظن ولم تكن تتوقع أن يقال في هذا الكلام أبدا فقالت لأمها أي أمتان ما يقول الناس في ماذا تحدث الناس أي كلام اللي بتقال ذوت فقالت لها يا بني تهوني عليك ولا يهمك تثبت قلبها يعني فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها قلت طبيعي أي وحدة في مقامك امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا, إلا يقول له عليها كلمة بتاع مش عارفه يقول له عدي يعني مش ما تلقيش مش ممكن هذا يحرق قدرك عند النبي شيئا ولا حد يصدق حاجة فيكي ده ممكن يكون كلام دفعت به الغيرة تحاول أن تهدئ من روعها وتهون الأمر عليها. قالت فقلت سبحان الله تقول عش تقول سبحان الله أول لقد تحدث الناس بهذا والناس بتكرر هذا الكلام ويتناقلونه منذ شهر وأنا لا أعرف. قالت فبكيت تلك الليلة لما بلغها الخبر وتأكرت من أمها أنه يقال تقول فبكيت تلك الليلة حتى أصبح لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنو. أعلم طول لي لا يمكن أن تنام تقول ثم أصبحت أبكي قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي ومن الابتلاء في هذه المسألة وهذه القضية أنه مع هذا الواقع الثلاثين يوم أهو ولم ينزل الوحي في هذه المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي في الأمر بشيء شعاري صلى ماذا يصنع وهو رسول الله وهذا عين البلاء ثلاثين يوم في هذا في هذه الحيرة وهذا الإشكال يطعن في عرضه في أعز الناس عنده وهو ليدري ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم فهذا بلاء ما بعده بلاء تقول فلما استلبث الوحي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب أقرب الناس إليه هو الذي رباهما وهم يعرفون حال بيته ويعرفون كثيرا من أمور صلى الله عليه وسلم فأخذ يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت بعملين أخذ يسأل علي رضي الله عنه وأسامة ويستشيرهم أي فارقها يطلقها أم ماذا يصنع قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا يقول إلزم أهلك يا رسول الله ليس عليهم كلام ما فيهم شك أبدا ما سمعنا عنهم إلا خيرا وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك في النساء والنساء سواها كثير وسال الجارية تصدق فإن علي رضي الله عنه قد يظن البعض أنه تعدى على السيدة عائشة رضي الله عن الجميع أبدا إنما علي رضي الله عنه كان أمامه كفتان يريد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم وقد أزعجه هذا الامر جدا وأمامه أن يقول ما يعلمه عن عائشة رضي الله عنها. فلم يطعن في عائشة رضي الله عنها. إنما كان يقول إذا كان هذا الامر كثيرا يا رسول الله فأنا أحب أن يخفف عنك كان هذا الامر يزعجك طلق, هذه طلق عائشة والنساء كثير وحتى لا أظلمها سل جاريتها سل أقرب الناس إليها وإن تسأل الجارية تصدق اسأل بريرة فسأل النساء بريرة فماذا قالت بريرة لقد ضاق الوقت عن إكمال هذا هذا الحديث ونعرف في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ماذا قالت بريرة وكيف سارت هذه القضية على ما فيها من البلاء المتعاظم على بيت النبوة صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبل والعروف ترق راقات والقلب يغمره الأني